وَمِنْهُم مَّرْجَلٌ كَثِيرٌ وَنِسَاءٌ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ الَّذِي تُسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتِ اليَتَامَى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا او ان خفتم الا تنقصوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان اِفْتَحُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوْاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَبْنَا اَلَّا تَفْعَلُوا وَآتُوا النِّسَاءَ قُدَّاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن بِنَلَمْ نَكُنْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ وَانِيئًا وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْ وَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَاضْرِبُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَأَبَشِرُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ان اكلوها اسرافا وبذارا ان يكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف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 وَكَالْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّنْ قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا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 ما ياكلون في بطونهم لا يرى وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فَهُ قَسْمَتَيْن فَلَهُن نِصْف ما تَرَك وَإِن كَانَتْ وَاحِدَة فَلَهَا النِّصْف ولِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ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 كُم وَابْنَاؤُكُم لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 ذَوِي وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُكَ لَا لَهُ وَلَدٌ أخ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهُ واحد نِصْفُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا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 سِين الفاحشة من نسائكم فاسفهدوا عليهن اربعا منكم فان شهد فامسكوهن في البيوت حسايسا سيوفاهم الموت او يجعل الله لهن نسبيلا والذان يئثيانها منكم فاذوهما فان تبا و اصلح فاعرضا عنهما ان الله كان توابا انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فالاولائك يغفر الله عليهم وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَلَيْسَ فِي التَّوْبَةِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ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 ريث النساء كرهها ولا فضلن لتذهب ببعض ما اتيتمه الا الا ينئثين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُهُمْ فَاعْسَاهُ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَعَسَى أَن يَكُونَ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَعْثْتُمْ مُسْتَبِدَّ رَجُلًا زوج مِّنكُمْ فَكَانَ زَوْجَهُ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَقًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا آتَخَذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبينا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 قَالَتْ سَلَمَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمُنكَرًا وَسَاءَ سَبِيلًا ورحمات عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت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 وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم فان لم تكونوا دخلتم بهم فلاجنا عليكم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 فَمَنِ اسْتَمْتَعَ بِهِ مِنْهُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 وَسَائِسَ نَائِسٍ غَيْرَ مُسَافِحٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنْ أَتَى بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى عَلَيْهِنَّ أَنْ يَصْفُّنَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ عِبَادٍ ذَٰلِكَ كِنَمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وَاللَّهُ يريد أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَقُلِ الْقُلْ إِنَّ سَمْعًا ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عن ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسنصليه نارا وكان ذلك على الله يسرا فَجِئْنَا سَنبُكَّ بَائِرًا مَّا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا فَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ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 وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا اُرِيدُ اِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وابي ذي القربى واليتاما والمسكين والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مخالا فاق الذين يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا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 فكن حسن فينضعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فكاين فاذا جنن منكم كل امه بشهيد واجئن بك على كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ يَوْمَئِذٍ يُعَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ تُمُنُ الله وحديسا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابدي سبيل الثلاث وتسلم وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم او لمستم النساء فلم تجدوا ما فَيَمَمَّ مُصْعِداً طَيِّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفورا ألم تر إِذَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْجَائِهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ يَهْدُونَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَمَن بِأَنفُسِهِمْ وَفَعَلْنَا فِي الدِّينِ وَلَهُ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا تُنْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَنُرَدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نُلْعَنَ عَلَيْهِمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وكان امر الله مفعولا ان الله لا يعفو ان يشرك به ويعفو ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما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 كَالَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّه فَلن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُم نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا فَاَهَمَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَاقْتَدَاهُ آلُ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ او ان كفوا بجهنم مسعيرا ان الذين كفروا باياتنا سنفنيهم عرا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليزوقوا العذاب ان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 لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ يَعْدِلُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 يُرِيدُونَ أَن يَسْحَقَكُم إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَخْفُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فَعَالُوا إِلَى مَا آمَنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ فُجُورًا فَمَا كَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّا إن لَإِحْسَانُو وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ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 كَفَىٰ بِالَّهِ شَهَادَةً وَكَفَىٰ بِالرَّسُولِ ۚ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَأْتُوا لا مِنْ فَضْلِهِ لَا يَأْتُونَ بِهِ إِلَّا مَا يُرِيدُ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا لا قليل منهم وله انهم فعلوا ما يعظون به لن كان خيرا لهم واشده تسبيتا واذا لاتا من لدنا اجرا عظيما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 الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا ايها الذين آمنوا وحيذركم فانفروا بثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ فان اعصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا أَوَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ مَا كَانَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ياليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالاخره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 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها وجعلنا من لدنه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 وَقُلْ رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الِقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَلَا تَظْلِمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَنْ يُرِيدُ هُوَ نَذِيفَا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ نَبِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ شهيدا مَن يَقْتُلْ رَسُولَ فَقَدْ اقْتَلَ اللهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ اطَّعَهُ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَطَائِفَةٍ مِنْهُمْ وَارَاكَ الَّذِي تَصْفُو لَهُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبَيْتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَثَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قليلا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَنصُرَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلُّهُ كِفْنٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا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 لا يَوْمَ قِيَامَةٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ بِأَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا اتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَإِن تَدْعُوا لَهُ فَلَن يَسْتَجِيبَ لَكَ وَإِن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 إلا الذين يعصون الى قوم بينكم وبينهم ميثاقا ا وان جاءكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاءوا اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن عُتزلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِم سَبِيلًا تَتَجَادَلُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يُؤْمِنُوكُمْ وَيَؤْمِنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا أُرِدُّ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُنقُه إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَسِرُّوهُمْ حَيْثُ تَخِفُّونَهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَن كَانَ لَمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَفِدْيَةٌ مِّن مَّالٍ وَأَنْتَ مُسَلَّمَةٌ إِلَٰهِي إِلَّا أَنْ يُصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَسَحْرِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً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 فجازاهم جحنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعده عذابا عظيما يا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَبِّحُوهُ وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا كَبْتَرُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ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 وَنُفّذَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَوَفَّضَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَرْفَعًا وَرَحْمَنًا وَكَانَ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ يعسن فتهاجر فيها فاولئك كماواهم جهنم وساء المصير الا المستضعفين من الرجال والنساء صَنِيعٌ خِيلًا لا يَسْتَطِيعُونَ خِيلًا وَلا يَهْتَزُّونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عفوا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراهما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك كل ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ وَإِذَا أَضْطُرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَسْقُطُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا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 وَالْفَئَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَوَرَّفُنَّ عَنِ أَسْلِحَتِهِمْ وَأَمْتِعَتِهِمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أو كنتم مرضًا تضع أسنحكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابًا مهينًا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 ولا تهنوا في بث راء القوم ان فكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما اننا أن زَغْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ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 ذَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِسْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى الله فِيمَا وَمَن يَكسب خطيئًا أوعثمن ثم يظلم به بريئا ثم يظلم به بريئا فقد احتمل بهتان وإثمًا عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ قَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ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 إلا من أمر بصدقٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين الناس ومن يفعل ذلك بإخلاصٍ لأمر الله فسننأته أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويستبرئ غير سبيل للمؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وما سوء المصير ان الله لا يعذر ان يشرك به ويرفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبيدا ان يدن من دونه الا انا وَإِذَا يَدْعُونَ إِلَّا الشَّيْطَانَ مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالُوا لَن نَّسْتَغِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّ لَهُمْ وَلَأَمْرِهِمْ فَلْيُبَدَّلْ كُلَّ آذَانِ الْأَنْعَامِ وَلَأَمْرِهِمْ فَلْيُغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ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 كَمَا أُواهم جَهَنَّمَ عَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّكُمْ إِنَّ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون قيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيف وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُ لَكَ فِي هَٰذِهِ الْأَرْضِ مَكَانًا عَظِيمًا وَقَالَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ سِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فَيَأْتَمَنِ النِّسَاءُ وَمَا يُتلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فَيَتَامَى في النِّسَاءُ إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَأَنصَافُ غَفُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِيَأْسَامَ بِقِسْطٍ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا او اين امراه قافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصالحا بينهما صلحا و الصلح خير واحضرتا الانفس الشح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 فلا تميلوا كل الميل فثذروا ها كالمعلقه وان تصلحوا فاستقيموا فان الله كان غفورا رحيما وان يسفرق يغني الله كل من سعته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 ايَ شَئٌ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِالْآخِرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ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 وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَسْتَبِعُوا الْهَوَاءَ أَن تَعْدِلُوا وَإِنْ تَنَوَّأُ أَوْ تُعْرِضُوا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 وَمَن يَذْكُرِ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ وَكُتُبَهُۥ وَرُسُلَهُۥ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ فَوَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۭا بَعِيدًۭا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليعطيرا لهم ولا ليهديهم سبيلا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَأَيُّ بَأْسٍ عِندَهُمْ العزة فَإِن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 الَّذِينَ يَسْتَرِبُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَسُطْحٌ مِنْ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ لَكُمْ مَعَكُمْ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 يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا تَجِدُ لَهُمْ سَبِيلًا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَخِذُ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا كِينا فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا وَصَمُّوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ سوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما ينفع الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا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 وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَسْتَحِزُّوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا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 ثُمَّ اسْتَخْدُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ الْمُنَبِّئَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآثَيْنَا مُوسَى طَالِمًا مُّبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُ مُقْتَرِبًا بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَسْعَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق ووقع لهم قلوبنا غل بَل قَدَعَ الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقال لهم اننا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم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 فبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَاجُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِم طَيِّبَاتٍ أَحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَآخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَطَنُهُ عَن وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ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 وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى وَأَنْزَلْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا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 كَانَ يَشْهَدُونَ وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَد ضَلُّوا ضَلَالًا بعيدا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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ ولد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 رَبكُم وَأَنزَلَ إِلَيْكُم نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِ كَذَلِكَ إِنَمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْتَ وَإِنْ كَانَ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِذَكَرٍ مِثْلُ حَظِّ أُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شيء عَلِيمٌ